ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب, إلا من تاب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 وَيُؤْلَفُ قَوْمًا فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا